لا تسمع فيها ناغيا فيها عين جاريا فيها سرر مرفوعا وأكواب موضوعا ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟